وما يضل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله دي الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كنا توقفنا وقلنا وهذا الابن العاق وهذا الابن العاق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وقد أزاغ الله وقال, وقال لوالديه أفل لكما تعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهم يستغيثان الله وإليك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير, أساطير الأولين ولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاصري فمن الذي أزاغه ومن الذي أضله إنه الله سبحانه وتعالى ف كلمه أساطير الأولين أي منقولا من كتب المتقدمين ليس من عند الله ولا أوحاه الله إلى رسوله وأما كلمة حقت عليهم كلمه الحق عليهم أي حقت عليهم كلمه الايه العذاب أما إنهم كانوا خاسرين أي الخسران فوات رأس مال الإنسان وإذا فقد الإنسان رأس ماله فالأرباح من باب أولى وأحرى فهؤلاء قد فاتهم الإيمان والنعيم ولا سلموا من العذاب نسأل الله العفو والعافية ثم انتقل الشيخ حفظه الله إلى وحتى الأنبياء لا يملكون الهداية لأحد وحتى الأنبياء لا يملكون الهداية لأحد. من مرجع مكتوب واحد. من مرجع مكتوب واحد. مرحبًا بكم. وحتى الأنبياء لا يملكون الهداية. لا أحد أيه ذات التوفيق الحديث طبعا المعروف يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جه عبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطالب فلماذا الرسول صلى الله عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي ما كان للنبي والذين آمنوا أن استغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله سبحانه وتعالى في أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين طبعا المستنبط من الحديث أولا كلمة يا عم فهذا نستنبط منه الأدبى مع المخالف نصطنبت منه الأدب مع المخالف لكن بعض الناس اللي حاولها قاتل بالله لما يجي مثلا فلان مثلا اختلف معاه في حاجة ايه يا عمه وانت بتفهم ايه بتفهم زي انت عمه بتفهمش انت ماشي ورا فلان او علان ويبدأ التجريح ليه توصل ليه يعني ليه, ليه يا جماعة نصل لهذه المرحلة يعني ليه انت عايز توصل لي معلومة ليه تجرحني ليه تنتقص مني وهدين بالكم ليه تقل أدبك من الآخر يعني ليه تقل أدبك عليه سبحان الله طبعا أدب الخلاف سبحان الله إن كل واحد بيستعرض اللي عنده من العلم وعنده من الحجة اقتنعت بها خلاص ماشي اقتنعت كان بها مقتنعتش برضو حبايب برضو لكن يصل بالحال ولا ولا حاول يا قوة إلا بالله تجريح حقيقات وكل واحد يعتبر نفسه ان هو اللي بيفهم التاني حمار. يعني بعض الناس حتى بيتطور بهم أرمور يقول لك ده أنت حمار ماشي فنستنبت يا جماعة الأدب مع المخارف ياعم كلمة يا عم طبعا ده كافر سبحان الله وعمعنا عمه ده كافر خلاص كده طيب طبعا المشكون الأوائل كما تعلمون كانوا يفهمون هذه الكلمة ليه؟ لأن معناها خلع الأنداد وخلع السلطان وخلع الصلاجان الصلاجان هو عصا الملك وهي هذه ترمز لسلطانه وطبعا يعني إن اقتنا بهذه الكلمة أو بالكم انه هتسلب منه كل الصلاحيات من ان يحكموا في دماء المسلمين بغير معاقب فعشان كده نعرف ليه الناس العلمانيين والليبراليين مش عايزين يحكموا بالشريعة ليه؟ لانه عايز يذن براخته عايز يسرق براخته واهدين بالكم عايز يبقى فيه قوانين مطاطة مية عميصة لما يجي يقتل موت يا حمار بلم موت يا حمار بلم يصر في الحكم فلانه عايز قوانين هلامية هو ده الناس عايزة دلوقتي إلها ما رحم الله انه مش عايز حد يحاسبه مش عايز حد يحاسبه لانه عارف كم تلاقيه الله هيبقى منضبط بشرع الله سبحانه وتعالى هو عايز يعيش حر مش عايز يعيش مقيد اول اول ما يحصل اي مخالفة واخدين بالكم مش عايز حد حزب بل عايز القوالين كده ميصة هلامية ماشي فبيحس انه يدر ايه يتفلت من القانون خلاص طبعا نستنبط برضو يا جماعة ان الاباء لهم دور عميق في نفوس الابناء ده استنباط رقم اتنين طبعا انا كما قال تعالى اننا وجدنا ابا انا على امة خلاص ايضا ضرر للصحبة الفاسدة شلة الانس بقى وشلة الحبايب اللي بتجتمع على الضلاله وطبعا بيبقى تأثيرها عميق بقى, بقى دا مثلا ده مون خفيف شوية لان بعض الناس مثلا انت تلاقي ايه لك انت تمشي مع الناس الملتزمين دول ده عالم مقفله عالم ما بيهزروش عالم مش عارف ايه سبحان الله يا ام روح وقعد مع شلة الايه مع, مع شلة كده ناس مدردحة كده ونس مستوياته الكلام دي جماعة من اسمعوا وقالتين بالكم فطبعا هذه, هذا من تلبيس إبليس نسو الله العفو والعافي خلاص ايضا ها هو نبي الله سبحانه وتعالى يلوح على ولده ويقول له يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين ولكن الله سبحانه وتعالى ما اراد لهذا الولد الهداية فيقول الولد قال سآوي إلى جبل يعصم من الماء يعني طبعا إيه كأنه يريد أن يتخذ هذا الجبل مأوى ومسكن له أي ارتقي إلى جبل يعصم من الماء فهذا المسكين هذا الولد الكافر الجاحد هظن طبعا زي ما أنتم عارفين يا ابن التعالى الشرع ربنا لا أنا, أنا هسمع غاني وكده سبحان الله هو بيظن هذا المسكين انه هو هيفر من الاسلام ومن الايمان واهدين بالكم اركب معنا لا انا سقاوي الى جبل هكذا دعبوا الفاسدين تقول له مثلا تعال معنا ايه التزموا كده وقولك لا لا لا انا تعال الجامع لا مش روح الجامع ليه يا عم انا هقعد بس مع ايه هقعد مع الصحبة دي وعالتهم كويسة لله احنا بنصلي ونصبوا كده يلبس إبليس أيضا خلاص قال فقال لها أبوه لا عاصما اليوم من آمن الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقي وحينئذ تأخذ نوحا عليه السلام الشفقة فيقول مناديا ربه رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين سبحان الله طبعا الشفقة من الابن من من الاب ده الطبيعي ان الاب يا جماعة يعني بيشفق على اولاده درجة ان الاب الطبيعي يعني احنا نتكلم في الاب الطبيعي الغالب يعني في بقى امور شازة في المجتمع ده احنا بنتكلم ان الكلام بياخره المخرج الغالب خلاص طبعا واحد حد مثلا حصله من ابنه حصله حاجة الطبيعي جدا يا جماعة يعني يصرف عليه ويبيع اللي وراه واللي قدامه بحس ان هو يسعى في علاج هزا الايه هذا الطفل سبحان الله لكن ما بتحصلش يعني ممكن ما يحصلش الموضوع ده بالنسبة للايه للأولاد ماشي يعني ممكن ايه اب تعب ولا حاجة يعني أولاده يستخسروا في الايه ماشي مش يستخسروا في اللي يجيبوا له علاج ويعالجوه أحسن علاج يستخسروا في اللقمة حتى ماخدين بالكم فدي يا جماعة من الأمور الهامة جدا جدا الشفقة الشفقة من الاباء على الابناء ولها طبعا ما ما ما لا تق... يعني هذه الشفقه لا تقابل من الابناء واخدين بالكم لكن تجدها في الاباء صح طبعا هنتكلم على الايه اه طبعا ده طبعا عدم البر للابوين طبعا سليم مشكلة، فيعاتب فيعاتب بقوله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك ماشي يعني أهلك هنا معناها الذين وعدتك بإنجائهم الذين وعدتك بإنجائهم إنه عمرو غير صالح ايه اللي عمل غير صالح الشيخ السعدي قال ايه اي سؤالك هذا ايايا عمل غير صالح لان هذا الدعاء الذي دعوت به لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا برسول الله يبقى كده عرفنا هنا ماشي هذا التفسير وده تفسير مهم جدا جدا انه عمل غير صالح معناها ايه اي ما دعوت به هذا عمل غير صالح انك دعوت لكافر خلاص طيب طبعا ولا يجوز طبعا ماشي ايوه وده المفهوم السياق النبي من اهلي صح وان وعدك الحق كلام سليم طيب فلا تسأل ما ليس لك به علم اي ما لم تعلم عاقبته ومآله هل يكون خيرا ام يكون شرا هل يكون خيرا ام يكون ايه شرا خلاص لان الانسان منا ممكن يطلب حاجة بس فيها الضرر وفيها الخزي وفيها الخسران ممكن تطلب ان تتجوز بس في جوازك ده يكون ضمارك تطلب مال كثير ويكون في خسارة ليك في الدنيا والآخرة فالإنسان مننا يدعو الله سبحانه وتعالى وربنا يعمله في الخير إن شاء الله وطبعا كما تعلمون واستجابوا لأحدكم ما لم يعجل دعوته فلا فلم يستجب لي خلاص كده إني أعوذك أن تكون من الجاهلين أعوذك أن تكون به من الكاملين أعوذك أن تكون به من الكاملين وتنجو من صفات الجاهلين وإلا تغفر لي وترحمني أي مغفرة ورحمة ينجو العبد بها ويفلح ويفوز ولا يخسر ونتوقف إن شاء الله عند هذا الحد نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا ممكن صلوا على حمادي رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته